eva dica na na poc na na أنا خطاه نسيب فهو السراج المنير أنا خطاه فهو السراج المنير نمشي في خطاه فالمولى استخده نردجي رضاه فهو الحبيب عندنا السعد والرضوان يسعدنا <تصفيق> السعد والرضوان فهو مصطفانا للخير قد دعانا دي الحقيقه فكان هو Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad Calbi, bé, dacr'hi na, ya muhammad, ya ya nabi na Calbi, bé, dacr'hi na, ya muhammad, ya ya nabi na B'l'hashri, y'shifafi na, انا محمد على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بيذكرينه يا, محمد يا ta fina qulo ala mohammed ya qanazni محمد محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد على محمد قلبي بيدكرينه يا محمد يا نبينا قلبي بالحاشر شفع فينا بالحاشر يشفع فينا على, على صلى الله على صلى الله وسلم اسمع وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتل نشرح في عزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر وأخذنا منهم ميثاق إن جئت إليهم أن تنصر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لإني لت الحظ الأوفر ولك المعراج كذل منبر وجمال الأنفر امشر اذ قال لك الرب الاكرم اذ قال لك شاهدت العرش وسمعت حديثا لا يغشى إذ يغشى الصدرة ما يغشى من مسك أو طيب أزغر إنا أعطيناك الكوثر <تصفيق>